<تصفيق> نحن في محلة كبيرة جدا لابد للمؤسسة الرسمية أن تتدخل لأن دي فوضى ما لها آخر لابد لها من درة عمر اللي يمشي بالزوء يمشي ما يمشيش بالزوء يعرف قوانين أهل العلم هذا لابد أن يعاقب النهاردة الواقع المشهور الذي كانت زمان الدكتور أحمد شفيق كان أستاذ جراحة الجاذ الهضمي في طب الأصل العيني وده رجل كما اعرف انا يعني انه كان رجل محترم وكان له له له ثقه علمي في مجلات علميه معروفه ومعتبره والكلام ده اول ما حب يخترع دواء للروماتويد وبعدين مشي في فتره طويله على يجرب الدواء ومش ده بدأ يجرب الدواء على المرضى بتوع بدون ما يمر على وزاره الصحه بدون ما ياخد ترخيص بدون ما يبقى فيه نوع من الدراسات على اللي بتاعه الكلام ده اغلقوا له العياده واوقفوه من التدريس وقدموه للمحاكم ومع ذلك لم يهلهم للمنصر العلم التاعه ولم يهلهم الأبحاث العلمية بتاعته ولم يهلهم الوظائف ولا إنه محترم في الأوساط الطبية بره وقال له هو, هو صحة الناس لعبة تخترع لداوت تجربه لي على مش عارف إيه وتعمل إيه وتخليه إيه أنا عايز القصة دي تتكرر بنزل للمساة السبسينية مع هؤلاء الذين يتعانون يوميا على ديننا مفيش لا رقيب ولا حسيب حرس الحدود غايب عن المصادر الأصلية المسألة إذا مشت بهذا بدون ما يحصل نوع من البث في المسألة دي والله العظيم ده الخراب المستعجل هلاك الديار لا يكون إلا بهذا إذا سقطت المصادر الأصلية التي هي ديننا على الحقيقة لو العدو أخذ أرضنا شبرا شبرا واحتل أرضنا عسكريا وسبانا وصرنا عبيدا عنده هذا برغم جسامته ومصيبته أخف من أن المصادر القصية تسطط هو ده زي ما قلت لك خراب الدنيا والدين إلى متى هذه الفوضى إلى متى لا تتدخل المؤسسة الرسمية وتوقف هؤلاء عند حدهم بدل ما احنا عملين نناح ونعملين نرجع من أول السطر تاني كل ما نمشي خطوة قدام عشان نعلم الناس ما لم يعلموه من دين الله عز وجل دول دولة يرجعون الورتان أرجع لورا لخط الدفاع الأول مرة تانية عشان أتكلم في مسائل مستقرة عند علماء المسلمين 1400 وربعمائة سنة. مفيش إطلاقا أي خلاف بين علماء المسلمين فيها. لا أثاروا خلافة فيها. ويضيعوا ساعتين مثلا ونص أعمال أتكلمها وناحية مسألة فرعية. إيه. ولسه قدامي أنا لو عز رد على على هؤلاء اللي بيتكلموا في الجراد والمجالات أنا أجيب عمري كله أرد. طمأ بجرة قلم جرف قلم تريحنا من هذا العناء. غير المتخصص ما يتكلمش، أنا بقوله هو أنا بتكلم عن نفسي، يعملوا لي امتحان، قلولي أنت لا تصلح أن تتكلم في العلوم الشرعية، امتحنوني إذا أنا سعلاً سابت أنني لا يجوز لي أذا أتكلم في العلوم الشرعية، سمو بالله أنني س... س... لن أتكلم في الحرف واحد، قالوا لي إن الكتب اللي أنت بتكلفها، الكتب اللي انت في علم الحديث وغيره، كله, كله كلام فارغ، بس الكلام ده بالانصاف والعدل.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 متى يبلغ البنيان يوما ثمنه إذا كنت تبنيه وغيرك هدمه المسألة بهذه الطريقة أخوانا لا تصلح مطلقا ويعني أعتذر لكم عن حرارة الأنفاس وإلا الموضوع محزن محزن جدا والله وأتمنى أن نجد حلا ومخلصا من هذه الأزمة الكبيرة أقول قولي هذا والسفر الله العظيم لي ولكم وفل الله وسلم أبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين